ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتموا إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم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 وأعد لهم جنات تجري تحتها لنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم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 لا تقم فيه ابدا لمسجد نسس على التقوى من اول يوم نحق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين فمن نسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من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 وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي الذي بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اتَّقِ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهَ الساجدون السَّاجِدُونَ بالمعروف بِالْمَعْرُوفِ عن عَنِ والحافظون وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ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 فَلَمَّا وَعِدَتِهِ وَعَدَهَا فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَغَ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 ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين ولنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم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 وَاظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَى مَلْجَأٍ من اللَّهِ إِلَّا إلَيْهِ ثُمَّ تَبِعَهُمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصم ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطعون ولا يطغون موط أن يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا يَقُولُنَّ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا ولا وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ فلولا لَّن من كل كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طائفة ليتفقهوا في فِي الدِّينِ قومهم فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا لعلهم إِذَا رَجَعُوا إليهم لعلهم يَحْذَرُونَ يا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 في كل عام مرة ومرتين مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة مضر بعضهم إلى بعض هل يلاكم من حد ثم انصرفوا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 فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلِف لام فكان لِلنَّاسِ عَجَبًا نَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنَنْذِرِ النَّاسَ وبشر الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لهم قَدَمَ صِدْقٍ عند رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ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 وَأَعْدَى اللَّهِ حَقَّهُ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ دِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق 111. نفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل النهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتكون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن هم آياتنا غافلون أولئك 119. وحواهم النار بما كانوا يكسبون 110. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجاله بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس لنسان اضطر دعانا لجنبي أو قائدا أو قائما فلم كشفتنا عنضه ضره مر كان لم يدعنا الى ضب مس كذلك سئنا للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ضربوا 129. بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون تتلى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 ثَمَنَ الظَّلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كذب أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا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 هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهن بريح طيبة وفرحوا بها, وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظن وظنوا أَنَّهُمْ أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فَلَمَّا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 انما مثل الحياه الدنيا كما انزلنا من السماء فاختلط به نبات لغض مما ما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها ان اهلها انهم قادرون عليها اتها امرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كان لم تقنى بلمس 119. كذلك نفصل الآيات لقوم يتذكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم